يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسالك نفوسا مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت الله أكبر الله اكبر أكبر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 La ilaha illa Allah. Laat het <voice> Allahu Allah akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وقاموا الصَّلَاةَ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تِجَارَةً لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين وتوبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جن تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا مِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ Voorzitter, ik wil ALLAHU AKBAR Allah voor Sami HAMIDAH Ik Sterker nog,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 الله أكبر الله أكبر Assalamu alaikum wa rahmatullah. alaikum wa Assalamu wa Assalamu alaikum wa rahmatullah.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 اللهم استر عوراتي وامر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر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 وآراك تصليهما فان اشار بيده فاستاخري عن ففعلت الجارية فاشار بيده فاستاخرت عن فلما انصرف قال يا بنت ابي اميه سألت عن الركعتين بعد العصر انه اتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم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 لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله قال فتصدقن وفي روايه لهما فراى انه لم يسمع النساء فاتاهن فذكرهن ووعظهن وامرهن بالصدقه فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدا لكن ابي وامي فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال متفق عليه قوله فبسط اي مد وقوله هلم أي هاتوا وقوله الفتخ اي الخواتيم العظام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 ومنهم من يكون إلى ركبتي ومنهم من يكون إلى حقوي ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه رواه مسلم قوله ميل الميل وحدة لقياس المسافة تزيد عن ضعف الكيلومتر قوله حقوي أي معقد الإزار والمراد هنا ما يحاذي ذلك الموضع